يضطر بعض المرضى إلى أخذ حقن في نهار رمضان فهل الحقن تفسد صومهم؟ الحقن الشارجية تبتل الصيام عند الجمهور ولا تبتل عند الإمام مالك إلا إذا وصلت إلى المعدة وإبر الدواء في الوريد أو العضل أو تحت الجلد لا يفطر بها الصائم لأنها ليست غذاء يغني من جوع أو يروي من عطش لكن إبر التغذية الجلوكوز ونحوه تعد أكلا عرفا لأن من يأخذها يستغني بها عن الطعام مدة طويلة فهي تشبعه كما يشبعه الأكل العادي ذلك أن الأكل الذي يصل إلى المعدة بعد هضمه وانتصاصه يوزعه الدم على الجسم ويكفيه حاجته وإبر التغذية أدخلت الغذاء إلى الدم دون حاجة إلى امراره على المعدة والأجهزة الهاضمة الأخرى ولكن كثيرا من العلماء يقولون إن هذه الإبر وإن كانت للتغذية لا تفتر لأنها دخلت من منفذ غير مفتوح لكن العقل يؤكد هذا الحكم لأنه مضاد لحكمة الصيام والله أعلم